Yeah, I'm gonna go to the city of Missoula. ماسوره ماسوره من سنه م ا يا ا ن ي ي خ ب ا ر يا خليفه نبغي ن ز و ر س ي د المجيود ف د ا ر لنا عند الروح ماسوره ماسوره من سنه ماء يا ابني يا خ ب ا ر ه يا خليفه نبغي نزوره ي ا خ هاذي ا ن ح ب ي ب صوره وتذكاره ن و ر ة في القلب محفوره م ح ف و ر ة محتفظ بيها مع ترارا هاذي النحبيه في صوره ياحلال الصوره بيها مع Mama, you're the accabal. 「よーくんとおやとま ره」<音楽>「<音楽> 「やだな」「あな」「だな」「だな」「だな」「だな」「だな」「だな」 ياناسي من يحمل عطوره ياتلا يالليل بزياره روح خبر باهي الصوره الصوره جانت تبغيه منه بشاره you、oh.